تَجِيدَ لَهُمْ سَوِيلَا وَدّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُومْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا 119. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءون اصِرّات صُدُورُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَم يُقَاتِلُ قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغْرِينَ يُرِيكُمْ مَنُوقٌ وَيَأْمُنُ قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِغَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّ فأحقوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا